ولئن أذقنه نعماء بعد ضرّاء مسّته لا يقولن ذهب سيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عمل الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ زُلْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُنَ افْتَرَى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 وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَهُمْ لَجَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْعَمُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قوم الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمْ يُوَفُّوا هُمْ نَصِيبَهُمْ غير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 فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةَ يَنْهَونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِمَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمًا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ولو شاء ربك لجعل الناس أمم تواحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أتباع الرسل ما نثبت به فؤادك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 قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لا إن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لا تنبئن بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاذا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 111. إلا أن يسجن أو عذاب أليم 112. قال هي راودتني عن نفسي 113. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 114. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 فَلَمَّا رَأينهُ أكْبرَهُ وَقَطَعَنَ أيديهُنَّ وَقُلْنَا حَاشٍ اللَّهِ مَا هَذا بَشَرٌ إِنْ هَذا إِلَّا مَلِكٌ كَريمٌ قَالتْ فَذَلِكُ النَّالِذِ لُمْتُنَّنِ فِيهِ وَلَقَدْ رَأوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال اسوه التي قطعنا ايديهن إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكم اذ راوتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء